وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّوءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ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 قُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ